ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي يوم من قبل أن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 يحفهما وهو العلي العظيم لا إكرام في الدين قد تبين غش من الغي فمن يكفو بالطاغوت ويوم بالله فقد استمسك بالعروة المثلثا في صم لها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 فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك ايه للناس وانظر الى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم انك أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب عرني كيف تحيي الموتى؟ قال أ تؤمن قال بلى ولكن ليطمع إن قلبي قال فخذ اربعه من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا إليك ثم ادعهن على كل جبل منهم ياتينك سعيا واعلمن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أَمْوَالَهُمْ في سبيل الله كمثل حبة ننبة سَبْعَ سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء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 عن قلهم ولا يحزنون قول معروف ونظره خير من صدقه يتبعها اذا والله غني حليم بِالْمَنْ وَلَذَاكَ الَّذِي يُنفِقُ مَا لَهُ رِئاً كَالَّذِي يُنفِقُ مَا لَهُ رئاء الناس ولا يؤمن بالله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدن قوم الكافرين ومثل الذين ينفرون يَقُونَ امْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِم كَمَثَلِ جَنَّةٍ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَضْوَةٍ صَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ ثَمَرَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ والله بما تعملون بصير اي يود احدكم ان تكون له جنته من نخيل واعناب تجري من تحتها لنهار.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 مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن الحكمة فقد خيرا كثيرا وما يذكر إلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نزر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم وَإِن تُخفُوها وَتُوثُوها الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَنُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ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 فَلَهُ مَا سَلَفَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ والله لا يحب كل كفار نفيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجر من ربهم لهم أجرهم عند ولا, ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من العباء إن كنتم فإن لم تفعلوا بحرب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 119. ورجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ينتظل إحداهما فتذكر إحداهما لخرى ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا لا ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا تغتابوا إلا أن تكون تجاره حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناحنا لا تكتبوها واشهدوا وإذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإنكم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه قلبه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 ومن يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه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 121. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم الف لا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 ذَا منه آيَاتٍ مُحْكَمَاتٍ أُنَّمْ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرَهُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ فِتْنَةٍ وَابْتِغَاءَ وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر الا اولوا الباب ربنا لا تزغ قلوبنا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 الذين كذبوا لن تغنى عنهم أموالهم ولا من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار كدَبِئالِ فرعونَ والذين من قبلهم كذبوا بئالٍ الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبيس المعاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليم رأي العين والله يويد بنصره من يشاء إن في ذلك العبرة لأولى بصار سُيِّنَ للناس حب الشَّوَاتِ مِنَ النساء والبنين وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَلَّقَةِ مِنَ الذهب وَالْفِضَّةِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَلَّقَةِ مِنَ والحرث وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ والأنعام ذلك متاع الحياة الدنيا وَالْحَرْثِ ذَلِكَ والله عنده حسن المآب صدق الله العظيم